بليز تيجي نشوف قد ايه اولاد اهميه التقديم انت هنا بتعرض نتايجك بتعرض شغلك مع حد بتعمل انت بتعرض رقم بتعرض نتايجك انت ممكن تعمل اكله طريقة تسد نفس أي حد أنه يأكلها صح؟ وممكن تعمل أكلها دي نص ونص لكن تتعارضها تخطها بطريقة حالية مفهوم يا أولاد؟ هي دي البرزنتيشنة الزيتة الزيتة والمتالية مش فكرة خلوة أولاك شرفت لا بطريقة صح في الأول ريس وتكون مقبولة مش كل جدوة يا أولاد زي الثاني مش كل جراف زي التاني احنا عايزين نتفع على حاجة في الاول مفيش ومش بالضرورة ان كل تابل تعمل له جراف تاني مش بالضرورة ان كل جدوة لين تعملته تعمل له جراف ماشي يا غير؟ ايه انواع يا اما ماتيماتيكال برزنتيشن الماتيماتيكال برزنتيشن دي اللي هي ايه ميزرز اوف سنترال تيندنسي والميزرز مع كواليتاتيف ولا مع كوانتيتيف انتوا منتقتوش ليه؟ الميل والساندر تفياشن عم الحق قعد علي لله ليسيق كده وبطل لعب في السفحة مش نوع سخيلة الميل والساندر تفياشن دول ديكوا مع التوائدين ديك ولا مع التوائدين ديك؟ التالي ليه ايه؟ ما يعيش عموك ايه؟ اختاروا عن طب يردين ديك ايه بيأبوا هو ايه؟ هو ايه؟ طيب دعمك اللي دعمك في ميش انتو انتكش في ايه ايه اللي خلص اختبار خلص يسوي مرمج اختبار خمسة اختبار خمسة اختبار يوم الخمسة ياولاد من اول ما ابتدينك لغاية ما هنقف مش اللي بعد انت خلصناه من كله من اول محاضره لغايه ما نتفق اختبار يوم الخميس من اول محاضره لغايه ما نتفق ايه اللي هيجي فيه النهائي نخلي لغايه التايب اوف ستادي ايبيديمولوجيكال لا من الاول لغايه الايبيديمولوجيكال ده مش فاكر الكواليتاتيف مش عارفه بقول لك احنا اختبرنا طيب يبقى يورادي الماثماتيكال دي اللي هي الميشورس وف سنترال تندنسي والميشورس وف ديسبرشن انت ما تيجي تأمل ما تيجي تأمل جادوال ديسكريبتف يبقى في حاجات كوانتيتيف وحاجات كواليتيف صح الكوانتيتيف لازم تحت تكتبي المين والستدرد ديوفيشن هتقولي طب ايه في البريزنتيشن وكده اقول لك الجد بقى انتفقنا يا أولاد انتفقنا ان احنا عندنا descriptive statistics وانا بتكلم statistics صح؟ صح وقلنا المرة نفات فرق ما بين descriptive study و descriptive statistics فاكرين قلنا descriptive study دي دراسة وصفية، صح؟ لكن التانية إحصاء وصفية بقول لك يا رب ما فرندت نعمل كالكول في الديسكريبتف اوكي هتقول هنا مثلا من الواحد الايج الجروب الاولاني الثاني الثالث الرابعه وهكذا ماشي يا فتحت هنا بتكتب ايه المين زائد او تمام؟ وطبعاً هنا بتبقى النمبر وهنا التلسانة تمام يا ولاد؟ يعني عدد المجموعة الأورية كي كزا ونسبتها من التلتال التلسانة وهكذا مفهوم يا ولاد الكلام دا؟ طيب مفهوم أنا مش هفهوم طيب اللي هنا يتون شاكيني إيه البرزنتيشن في دي؟ لو حد يقولي إيه؟ يعني إيه البرزنتيشن في إن أقول المنزل أو نواصل الستاندار ديفيشن إيه البرزنتيشن فيها بعد؟ مش هكنا يا الله تقولنا إنت لما تيجي تقرأ أه انت وهتعمل كومنتي على شهدك مش هتقول إن المجموعة الأولى من يلاقي من من عشر سنين كان عددها كذا أو نسبتها كذا أو من عشر لا أقل من تلاتين وهكذا لأ هتيجي تقول إيه متوسط الأعمار المن كان قد كده والستاندار ديفيشن قد كده صح؟ لأن المين والاستاندر ده برامتر مش هكذا التفقنا أن البرامتر اللي بيربريزنت الجلوب كله غير <تصفيق> الفايوم صح يا أولاد؟ صح ولا فاكيرا مش فاكيرين <تصفيق> طيب يبقى أنا ما دا أقولك المين والاستاندر ديفيشن مثلا المين كان سبعة وبذلك ديفيشن خمسة وتمانية من عشر أو أربعة وتمانية حد يقول ده يعني ايه؟ ها يقول لي يعني ايه يعني ايه يعني مش احنا قايلين يا ولد من اول المتن او تالت محاضره دي هتبص فيها تعرف ان السكاترنج بتاعه اه ده الاوبزرفيشن دي كانت بعيده قوي صح؟ ولا ولا مش واصله مش واصله انا ساقع ساقع اظن كده اظن كده كده بيرتدي لون ابيض انتي ساقع قوي ساقع قوي كده هو ده ساقع اظن ساقع <تسجيل> <آه> <تسجيل> <صفيق> فكر زمان، واحنا يعني ده كده ايوه هو بايتين يعني في الشارع ااا صار في السبعينات يعني جاب في واحد صاحبنا نفس القصه الوالدة بيجي كان بتعملينا امتحان محق... كل درس كل مرة كل مرة وليه بيجي اهل سودا اللي ما يجوز سجلو تتقطع ويدفع غرامة مش للدكتور للمجموعة ويحيجات مصيبة واحد فينك انا عارف كم بيسر في الميريديان كل ليلة فييجي الدكتور يقوله كنت فين يا حيني اما هدي كنت اذاكر الفرما وصالة وصالة الورد بيعد كل يوم والتاني باكلها يا بهار السوق فضل على فكره فكايل ليا كسرني سجاير وبهدلني بقى فلوس ده مره فقلت له اول ما جالك كنت بتعمل يا خين صار الصغرا والفرمه قال له حلو قوي كنت بقى في الفرمه قال لي موضوع تدخنا اللي فاتت ايوه اسمه ايه بس عايز حته عالقه بعدها تاير صب وصاده <تصفيق> انت ما كنتش بتذاكر هل البلاد بنك ده مده سعى فيها شعوبة يعني؟ نعم سعى بيه سعى سعى لجده نعم نعم نعم يا ممكن الله هزكيري عشان نعرف التبس نعم مش رسة <تصفيق> طيب يبقى أنا الناد لما أجأرى المين زايد او ما أسلت standard deviation ودي standard كبير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله هتعرف من هنا إيه إنت لو بصيت ال... <تصفيق> بس هتفهم إيه إن إيه اللي بعيد؟ ان الأبزرفيشن مش للساندرد ديفيشن داي ديفيشن يعني انحراف انحراف من المين جويس؟ لما لقيه كبير يبقى الأبزرفيشن بتاعتي قريمة من المين ولا بعيدة من المين ما اتفهمت يا أولاد قيمتها إنك بتكتب المين زائد أو ناس ساندرد ديفيشن تعم؟ أو إنت تيجي تقراها في تابل هتفهم منها إيه دي؟ مفهوم يا أولاد؟ طيب النوع التاني يا اولاد من البريزنتيشن اللي هو جلر بريزنتيشن اللي كويس في عندنا في عندنا يا اولاد ما هو كله مكتوب بقى ما اقدرش ولا ركز كده اقرا في عندنا يا اولاد السيمبل السيمبل تيبل السيمبل تيبل اللي بيبقى فيها فاريبل واحد بس ماشي يا اولاد ولما اعمل Graphical Presentation للSymbol Table دي بعملها بالSymbol Bar Shared هنشوفها دلوقتي ماشي يا ولاد؟ طيب وفي عندنا Symbol Frequency Distribution Table الناس اللي وزنها من كذا وكذا كان عددهم بعد كذا الناس اللي وزنها من كذا وكذا كان عددهم بعد كذا دا سمور يا ولاد Symbol Frequency Distribution ماشي الهاتف يا ولاد؟ طيب في عندنا النوع التالت كومولاتيف بريكولس يعني ايه اولاد لك مثلا ايه الوزن او العمر مثلا من كذا قيمه عايز بعد ده هنا في نوعين في الاندنج والسينج اه بس هنا التصاعدي والتنازلي مش في اتجاه الجذوة التصعود والتنازولي في القيمة بتاعة الفارياء والسديد هنشوف في دلوقتي <تصفيق> يا أولاد عني الماثماتيكا الماثماتيكا مين لي يا أولاد؟ لا خليكم معي أنا آله أنا آله ما أعرف ونغصر ونغصر ونغصر عشان تنقف إيه اللي هاد مش هنغصر ونغصر ونغصر درسي والنجاز اوف <تصفيق> السبر ماشي وعرفنا ايه قيمتها ايه قيمه الماج بتحطها هي مش محطوطه ديكور يعني المفروض ان اي حاجه بتكتب يا ليها قيمه مفهوم يا طب ايه قيمه ان انا عشان تاخد فكره عن بورد الاوبزرفيشن بتاعتك من المين ماشي يا اولاد يلا نلقى التوبوجي ماشي طيب طيب التابول في عندي سمبل تيبل وفي الفريكونس ديستريبيوشن تيبل وفي كوموليتيف فريكونس ديستريبيوشن تيبل ماشي يا اولاد خليها كده لغايه كده ماشي, ماشي. <تصفيق> جرافيكال برزنتيشن في الاستمانليبس تشارت وال بار شارت وال بار شارت البار شارت اللي هو زي الاعمدة بار البارات دي كويس ودي في منها السيمبل بار شارت والمالتيبول بار شارت والكومبوننت بار شارت تمام السيمبل بار شارت ده لسه قايلين اما بيبقى سيمبل تيبل تظهر بأيه؟ السنبل بارشارت ماشي يا أولاد؟ وهي عمول البرز بتبقى للدسكرت كاتجوري فاكرين الدسكرت دا كان فين يا أولاد؟ والله يا حرام مش يا قلنا في باريا وفيه منها وقوانتيتاتيب قلنا كوانتيتاتيب فيه منها كونتينيوز فيه منها دسكرت الكونتينيوز اللي بحصل عليهم المجال Yeah, integral, yeah, number, number يعني انتجرال ريفركشنال نمبر لكن الديسكريبت بتبقى انتجرال نمبر بس وبعصايد ريشيو في العدد مش فاكرين يا ولاد الكلام ده فاهمين ت الكلب دي لما جراف يبقى بار شارت وضحك كويس غالبا ورفضل دايما في الكونتينيوس ان انا بعمل بالهيستوجرام ماشي يا ولاد طيب امال ايه هو البايك شارت ده هو السيركل كده بتبقى بتعبر عن وان فاريبل البار شيمز بتاعه وان باراي ماشي في حاجات ممكن او او الباي دي ممكن تتعمل بالبايك ممكن تعمل بالبار شارت لانها غالبا برضه بتبقى في الديسك الايه كاتالوج المفروض يا اولاد انكم تشوفوا حتى مش فاهم اقول تاني اللاين دياجرامي يا ولاية اللاين دياجرامي هنجيوه بعد كده كله بالترسيل امتى تستخدم اللاين دياجرامي؟ مش في اي حاجة اللاين دياجرامي تستخدمه لما يبقى فيه 5 ديمانشن زي ايه؟ زي مثلاً البراث كار عاربين البراث كار؟ منحن النمو ولو بتاع الأطفال ما بيتوزنه كويس بيتوزن كل مرة وبيتحب أو بطلب خبط نقطة يعني مثلا الشعار هنا كما اسمه كازاكي راح الشعار اللي غادر طبعا بردكي اللي بعدو بردكي اللي بعدو بردكي ممكن اللي بعدي يكون هكي كي الله دا فيه هنا سبت فالمضمو بيوصل النور دي على بعد، عشان جيك النموه مسبت في حتة والنموه كاماش طويلة ده فيه طيب دي ريكشن ولا أكثر؟ جابلت أنه هو؟ طيب، زي مثلا إيه إما تيجي تقيس الحرارة عارف أنت في السريل بتاع الجستش فقدري فيه الشيط ده اللي بتتابع وبتحط نقطة اللي هي كل ساعة حرارة حسب بقى الحالة إياس ضغط، نسبة سكر، مش عايف كمية بول، كلام مين ده؟ فيها تايم dimension ولا أخ؟ فبتعملها بالline diagram يبقى الline diagram أستخدمه في إيه بس؟ <تصفيق> ما يكون في time dimension الline diagram يا أولاد بستخدمه إمتى؟ time dimension أمال الbar chart بستخدمه إمتى؟ discrete category مفهوم يا أولاد؟ بفهم الموضوع ده الاول تاني طيب هو عايز كده بنستخدمه مع كوانتيتيف برضه جروب في حاجه يا اولاد البار شارت بستخدمه مينلي كمان لما بكون عايز اعمل كومباريزون ما بين اتنين وهنشوفها دلوقتي ده اللي تاني انا بعمل اي جرافيكال برزنتيشن بعملها ليه يعني ايه قيمه ان انا اعمل Presentation برزنتيشن يا اولاد يعني ده مش ورق الكلام ده بس عايزك تعرف ايه قيمه انك بتعمل جرافيكال برزنتيشن ده انا مش فاهم انت بتبيع ايه هو بس بالبيانات ايه ليه تعمله احنا بنعمله دي وجع قد شعر عشر سين اوضح ها تنضيح الهدفة تنضيح الهدفة. مين المون توضيح فين المون توضيح <تصفيق> <تصفيق> ايه للدراسة اللي يكون للنتايب تلقيه محدث كم للنتايب فما يجازه الموضح النتايب حسب المنوع اللي انت اخدرتها <تصفيق> لا, لا لا لا ما تبعينش <تصفيق> <الهدفة. الهدفة>. ها اللي انظر نارسة الله يفتح عليك لأنها أيساً لما تبصرها أيساً تبص للجراف ولا تبص للتيبل إلا إذا كان الجراف ده إنتي جزمة عشان كده ما ينفعش مش كل أنا لسه أقول إيا أولاد مش كل تيبل انت منظر تعمل له لو التيبل دي كراف هتبقى صعب في قريتها لو كنت أعمل لها جراف هي بقى وصعب في قريتها تفاهمني يا بيه؟ مفهوم يا أولاد الموطنين؟ إذا الـ graph قيمته إنه أيسر فقراته من الجدوى إنك لو بصيته هتعرف النتائج كلها أيسر ونبص في الجدوى تفاهمني؟ طيب نفترض الـ بتاعك ده كان حاجة complex كده وكراو هل هلو أيسر من الجدوى؟ لا, لا لا في الحالة دي ما تعملش الـ ده لو إن الجراف اللي هتعمله مش هيكون سهل فقراته ما تعملوهش وهنا تاني مفيش ومش لازم كل تابل تعمل الجراف يفضل لكن لو إن الجراف اللي هيتعمل مش هيكون أيصر فقراته من التابل ما تعملوه صح ألا أهلا لوجيك يعني مش حاجة للطلالة انتو النهاردة مكانش عملكم محاضر الصبر ايه لا لا انت ايه؟ جهان انت ماتاك كيف سيما حاني زيناتك وانت سبتام بزاك البراد بنكيب اللي ايه؟ تقول يا ولادي ان التابل دي جود تابل امتا الجدول اللي انت عمه ده ابص فيه اقول اه جود تابل ويس التابل اللي يا ولادي تقول سبب يعني مثل منت. انت ما فيه في الاناليتيكا اليواني الستاتيستيكس لايه الفاريه منذ انت اعملها عشان تعملها ماتشنج مع بعضها انت ممكن تعمل عشر جداول او اتناشر جداول كويس؟ طيب انا ممكن اجمع في كل جداول اربع خمس جداول او اربع جداول او ست جداول بعسم من الاثناشر جدول دول وثلاث جداول وما يبقاش كراول واحنا قلناها قد كده لو في حد فاكر سهتبخوزها في التالي في الضبال ده جداول وفي فاكرين احنا قلنا زي جمع أربع جداول في جداول واحد أو ست جداول في جداول واحد حدي فاكر يا لازم اعمل جدول بس هو المفروض يتعمل كده ايه اللي هيحصل في شكل الجدول ده دي بيقول ايه عايز اجمع 6 جداول في جدول واحد هعمل ايه اجمعها في مشترك ازاي اعمل مشترك إنتك إنتك إلا تريدك والله العظيم هو آي الف ورابعة ابتدائية مش هتوصل الابتدائية مش هتعدت حكوة تنظر بعضل هاو مش عادي عم... مش فكرة عامل مشترك دلوقتي أنا عادي أعمل ماتشن جال مثلا أنا عندي الأمراض مثلاً عندي إيه هنقول مثلاً هاي مابتنشن بايس يا مبتنش eh David Tabonit rabled il obassti Law kitabti في أول حاجة هنا العلاد هنقول الإنج و بيس و بعد الإنج الجوبة هنا تانية مثلا إيه الجمبر ميل و في ميل ماشي أولاد ماشي ما ممكن نزود حاجه ثالثه مش بوك ده حبيبنا حبيبنا سبب كل المواصلات في اي حاجه ماشي يا اولاد سبوك ما الاسبوك اكس سبوك لغايه كده كويس يا اولاد تمام ايه ده دي شويه حاجات شغل الصراحه لبنتك ولا انت بنتك؟ بنتك ها؟ عامل صوتك طيب، الايدج اوف صح؟ طب حاجه زي الموباستي مش ينفع طيب، بقى ديفيلد هروح احطها هنا ينفع تاخد مفروض انا <تصفيق> طيب انا دلوقتي يعني جدول جدول 2 3 4 5 6 في جدول تمام <تصفيق> مفيش مانع ان انا عملها كده بس في النهاية تيمول داي بقى سنبل تيمول سنبل تيمول يعني ايه هؤلاء دي يبقى يعني فصيل ويكون سلف اكسيبلاناتوم يعني ايه سلف شرح نفسه واضح وشرح نفسه بس فيه مشكلة هنا مش مشكلة هنا. هل ينفع تيبل زي ده عمله جرافي هيبقى مؤخر بيس؟ ففي الحالة دي ما عمل تيبل زي ده يفضل انه ما عملهوش جرافي لأما لأ زي ما زبودكو قال اخد بقى ارصف ال ال اتش جراف تبقى جراف واحده ماشي يا اولاد لكن مش عامل ان التيبل جراف زي ما قلت يا اولاد مش بالضروره كل تيبل يبقى له جراف لكن في الديسكريبتيف يفضل ان لان ديسكريبتيف دي تبقى ايه 3 تيبل ده ماكسيم ماشي وغالبا بتبقى كذب. ماشي ده مفهوم و فيفضل دي تعمل لها إجراء في ده هيبقى إيه؟ بسيط ماشي يا أولاد؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما طيب، من يجي بقى كلمة سلف إكسب ده يعني إيه يا أولاد؟ في غلطة نعملة هنا سلف ده أنا فضي أولاً إن كل اللي وكل روح يكون ليبل هنا انا انا ده فاريبل ولو افترضنا ان ده كولم يبقى ليه وورد با ده ليبل اللي ده اتس بوكينج هو نفس الكلام ماشي, ولاد؟ ماشي ولاد؟ يا اولاد ماشي يا اولاد وهنا الدي زي طيب يا اولاد لسبيسيفيك يونت اوف ميجرمنت يعني ايه؟ يعني هنا هنفتب بـ H تلينة هنا كلّا Any years ماشي يا ولاد؟ ها ها في حاجة تانية زي ايه مثلا؟ الـ height in ولا in meter؟ مميزة في حد بيتأسفل ممين متر أقولك الناس 79 سنتيمير و60 سنتيمير انا إذا قلت بالميت يبقى 1.7 أو 1.79 ماشي لكن المهم إنك الـ unit of <تصفيق> <الـ يونت تصفيق> <وليت> لازم إيه يا أولاي؟ واحدة تتكتب لازم تتكتب الـ weight in ولا in kilogram أي unit of measurement لازم إيه يا أولاي تتكتب الحاجة اللي بعد كده لازم التايتن فيه ناس عاد تكتب الجادباً هنا كده مستطيل مجادبة التايتل هنا هذا صح؟ ال لا التايتل المفروض يكون number one concise concise يعني إيه وغير concise concise يعني مركز مش شرط اولاً ليه انا لما اجي اعمل تايتل اللي جابوا زي ده التايتل هيبقى ايه هيبقى تقول نمبر كاس. طيبه كاس. طيبه استا... uh, هو كون ورهيديت للتاول صح؟ بس مش بالضرورة عشان الكونسائز تاخد انه شورت او اصور الكلام ما يفعش انت حط الجدول فيه كلام ماشي يا أولاد؟ بس ما جيش تقول بقى ايه اه دي تو هايبو هايبو هايبر دي مش عارف ايه؟ اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه وبيبقوا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه إليلز إليه هي دي اللي تعنيه كلمة كونسايز, كونسايز ما تعنيش كلمة من مفهوم يا ولاد واللأ في فرق انك تكتب الحاجة مركزة او تبتبها من شرط مفهوم دي يا ولاد طيب <تصفيق> المفهوض يكون واضح متشاف يعني ايه يعني ما تدخل وليش جوا والكلام ده بيحصل يعني انا مش بقول الكلام ده حجارين ما بتحصلاش لعبة ده بس الكلام ده غلط ماشي يا بلاد؟ اي سؤال لغاية كده يا ولاد؟ اي سؤال؟ ده يا ولاد الشكل بتاع السابل تابل لكن وما السابل تابل بيبقى فيه ايه؟ وان غارب تمام يا ولاد؟ زي هنا الستي اهيه ماشي طيب عدد الناس اللي في الرياض واللي في مكا واللي في المدينة وهي كذا ده سنجل ايه؟ باريه. ده السنبل Frequency Table نسيبك من التين اللي في النص دي دي الرمز مش مشكلتنا دلوقتي لكن الـ color والFrequency بتاعه يعني الازرع كان عددهم اتنين مش عارف لصفة عددهم كام مابيال عددهم كام وهي ده سنبل Frequency Table ماشي يا أولاد هي مش محتاجة أشعر طيب سنبال فريقونسي تابع خلي بالك هنا عليك هاية ايه سنتيمتر سنتيمتر غيرت وفميجر بنت لازم تبتل كويس و سنبال بتاعك طب خلي بالك يا أولاد تابع ما تيجي تابع من مروبينج بتاعتك احنا قلنا الكلام ده قبل كده من مية اذا اخترت الطريقة دي وابتدت من 159 يبقى ما فيش ولا واحد أقالي من 159 <تصفيق> لو انت بتاع من عينة على 100 وفي واحد من المئة ألف مية تمانية وقتصين وقص يبقى من مية تسعة وقتصين مكيفين تمام؟ طيب 159 إلا كان عددهم 62 إلا عدد 15 خمسة وستين ميلا عددهم واحد ثلاث ميلا تغير كويس يا أولاد؟ ماشي ممكن تصف تركزوا معايا عشر دقائق الزبط؟ ماشي؟ ماشي الحج معايا يعني؟ أهلا بيدي عشر دقائق يا ده اللي كنت أسأل من يا أولاد الفرق ده؟ كلاس كلاس انتبه، صح؟ وقالنا إن كلاس انتبه لازم يكون سابق مش فاكر كنت انا ايه ده اسم الفريكونسي دي بقى طب المجمع ايه كوموليتيف بريكونس قلنا كلمه كوموليتيف تراكمي مش كده مش قلنا كلمه كوموليتيف يعني تراكمي يعني دي تراكمي وقلنا فيها اسيندنج وديسيندنج كويس الاسيندنج ودى السندق مش حسب السجاب حرارتك في الباب لا دى حسب القيم دي تمام؟, تمام. يعني ascending Frequency Distribution اللي هو نازل كده اللي هو بينكو سين less than أقل من ال 159 دول كان يا أولاد عددهم 6 أنا مش أعمل كأنه عشين دي خالص هيبقى إليه ال 162 عددهم كامسة 6 طب إليه قال من 21 إلي ده قال من 165 ده قال من 165, 165 صح؟ لزة؟ زا... طب إليه 168 الوحدة أتين زد ماشي يا أمين؟ ده اللي هو إيه؟ الليس الزن كذا مفهوم بقى كده يا بلد. المور ذن إنه هو إيه بقى؟ الديسسندي اللي هو طالع كده هتفهم؟ هتشوفوا عبادة خدت بقى يعني عرفتوا يا أولاد خدت بقى يعني إيه؟ السنديد وديسنديد؟ مش باتجاهك في كده أعيباً اللذان أو مورذان السندج ده اللذان للسندج المورذان يعني تحت هيبقى المورذان 177 مورذان 177 هيبقى ليتنزأ ضربة صح؟ صح مورذان 110 إنتازة إنتازة إنتازة إنتازة إنتازة انتبقى لأهي هو مورذان هذا ده السندج مفهم يا أولاد؟ مفهم طيب Ascending Comerative Frequency <تصفيق> ها حد ليشو قاله <تصفيق> Ascending Comerative Frequency Table اللي هو نسف ذال انت عايزة صرفيه اسألينا انت انا نعم جاي سنة يا سنة نسف ذال انت رجل صحيح طبعا سنة أنا قاله ها عايزة في <تصفيق> عنه نسف ذال نسف ذال نسف ذال نسف ذال ما احنا حد انا حد معنى ممكن ادوق فيها فيديو ممكن نساها هيقوم لي فيها ايه الاسين دي بيقول الاسين الحساب باتجاه التيمر ولا حسب هي اللي لس سورس رايت يبقى اللي اقل من 162 كان عندهم كام 6 اللي اقل من 165 كانوا 6 15 اللي هم صح؟ اللي صح اللي اقل من 168 6 و15 مفهوم الأولاد؟ مفهوم ما دي هو عدد منها تاني الله في الفرنسي اللي هو البور زال أكتر من 177 كان حددهم صح؟ أكتر من 174 حددهم اثنين مش كده أولاد؟ وهكذا اتفاهمت دي والتفاهمت دي؟ أي سؤال في الكلام ده؟ طيب الجراف ده ورد الناس بنسميه بيكتو جرام والبيكتو جرام ده السيركل الواحدة فيه بتمثل اثنين انت نايق انت نايق والله لقدت اللون ماشي فانا مايس هنسي عاشد التنميل او الطلبة بتيجي الجامعة ازاي وعيس فتلاقي ان الراسم دي لما تبص كده ما. عدد الطلبة اللي بتيجي بالعربية عدد الفريقونسي صح؟ ها في الجدول ممكن هتعرفه لكن الأسر انك هتقص بحاجة زي كده ولا أخذ أولا تلاتة كانت بيجو بالعربية وعشرة بيجو لطونيس وعشرة بيجو ماشي وخمسة بيجو للباية اللي هي اللي اللي هي هشو طب انت عايز تخلي السنكي بتعبر عن عشر ويس؟ بس تكتبني تحت بقى ان السنكي دي من سوى عشر. السركي دي بتساوي 2 السركي دي بتساوي 6 واتمر كان ماشي يا ابني ماشي الاستيمات دي الفاريبل والفريكوينس على الاستيم نفسه والفريكوينس بتاعته في ال يعني انا هي قليل قوي استخدمها لكن باي ذا واي اذا شفتها او قراتها تبقى عارف ايه هو الاستيمات دي ما شاء الله دول خمسه شباب مستني ماشي هادي هادي كامل يا دكتور ايه هو ماشي ماشي الدات شارت دي عايز عايز البوز ده ايه ايوه ما يضمنهاش ديسكليت كاتيجوري مش احنا لسه قايلينها يا اولاد البارت دي بنستخدمها لما تكون عايز اغروبير اقارن ما بين في ديسكليت كاتيجوري مش هتنصعيد الكلام ده يا اولاد طيب عندنا سيمبل بارشر اللي قلنا سيمبل بارشر بستخدمها لما بكون في ايه سيمبل تيبل اللي هو سنجل فاليو صح يا اولاد طيب الجروب بتاع المالتيبل بارشرت يا دي دي يا اما بكون او بكون ده بيبقى فيه 2 او 3 فاليو متجمعها هنشوفه اوكي طب الكومبوننت الكومبوننت زي السنجل سيمبل بس كل بار في اكتر من سيتو بايه اوفر انفورميشن هي مخطط النهارده نزله والله كان خالص هي مخطط انزل على انتوا ازق تمام نزله تمام تمام تمام والله ما انا سامعك بتقول اليوم اليوم اليوم تجيل هو اليو. ده النهار مفيش انا اقول ما دي بس والجينياتيك زي الخيمس جيدة بس ده بانتباع كنت مش هتطور بس اسحوا معي حتة دي طيب في الـ بعد كده البيشارت يا أولاد قولنا البيشارت ده انا بشوف البرشن بتاع ايه فاريابل واحد طيب البرشارت ده سبب البرشارت يا أولاد اوكي اللي احنا قلنا السلم البرشات اللي احنا كنا قلنا من ده من ايه؟ السلم الايه؟ السلم التامل يعني انا دلوقتي عادي اشوف الناس اللي جات لإستقبال البارك في المستجر وعلى فكرة اي دبارتمنت المفروض اللي بيطلع على الاحصار بتاعكم طيب هاي لي مثلا جاني عشرة عندهم بفيبر مرء ثمانية عندهم كاف مش عايف ستة عندهم بين، أربعة عندهم جوميتيج، خمسة عندهم دائرية تمام؟ تمام انت هزيارة ممكن تقرأ الكلام ده في الجدول لكن باللعلك انت اذا بصيت للجراف ده هتقدر تعرف الفول داتا ولا لأ أيوة. وايصارتك من التيمول ولا لأ أيضا ما بقى انا جيت بنفس الكلام السيد من برشارك ده وروح تحاطب مثلاً بدلاً هم كده كانت من أربعة إلى خمسة تمام؟ هتأخذ ببار مثلاً ببار مثلاً ببار التالي هم نبعين ببار الكاسر نادفاً منو حاجات؟ نادفاً يبقى في الحالة دي ما تعملش ببار إذا ما كانش الجراف أيصاً بقولنا التالي مالعشين عمو ايسر ودي هكتطوه في دماغكم ما تنسوهاش لو الجراف اللي انت هتعمله مش ايسر من من التابل واوضح ما تعملوكش ليه؟ لان يا الجراف انه اسمليفاي الدياتا بتاعت التابل دي فلو ما حقاش الهدف ده يبعمل مش لازم ان يتعمل صح وانا خلط يا اولاد؟ صح ده المالت بالبار شرط يا اولاد خليك معالف، الوقتي احنا ايه؟ المالتو مبارد شرطي محتاجي الكيلورف الأول خالص ده السكاليس أزرع وبنهلزيس أحمر ماشي يا ولد؟ ماشي تماما أنا في سنة تسعين بقص كده آه مثل أنا كان عمدي 12 سكاليس و 14 بالهلزيس كانت في سنة تسعين بل نزلوا بس البنهلزيس نزلت عم السكاليس يبقى الـ control measures اللي أنا حاملها دك او كنترول مجوز الخطه اللي انا حاططها في ماشي, ماشي يا اولاد طب تفسر ال 2000 ايه في زياده جامده قوي في, في الاثنين وبالهنزيه عدت في سكاس. وهكذا هل الايسر اللي مكتوب طلع كلامنا في جدول الكومباريزون دي في جدول ده طب المقارنه دي هتبص على الجراف ده على اكتر ماشي طيب برده يعني زي جانا قلتك لو لإيه لدول بس أرد نشتوه برز كده كويس؟ نعم هنا خمسة جانبه بعض وهنا خمسة جانبه هم نفسه خمسة على مدار السنية كويس؟ في الحالة دايب أكراده ماشي أولاده؟ ماشي أولاده؟ ماشي أولاده؟ الكمبونت بار شرطي أولاده قلنا هو هو السيب بار شرطي بس فيه أكثر من سيتو بإيه؟ بإيه؟ بإيه؟ يعني ايه؟ نسمة الميل الفيميل زي الميل وهم مثلا عندهم عشرين سنة شوفوا لدينا زيادة ايه؟ طيب جينا عنده هربعين سنة ربنا كرم الميل والفيميل ربنا كرم الميل برضو خد ويس؟ جينا عنده وهكذا اكتر من سيت انفرميشن في السنجل ايه؟ بار انا عمال اجري قبل ما تناموا انا مشامل مش والله المخاضرة زي الفونس مكلام سهل ونزيز جيد برضو مش عزيزين تغيبونه شكولات بيتك قولني يا ولادي البيشار تب استدقى تمسك مش قد كتب تبسك؟ لو مش قد رموك؟ بس انت بنوادي كواسين ومسع ماشي البيشار ده عشان نشوف بتاع سنج البلغ يعني مسألو ان يكون غير انا عايز اشوف أز... يعني ال <تسجيل بردور> انواع الحوادث اللي سببت لي انجليز في مثلا حوادث طريق في مشينري مكن في فيلم واحد وقع فيه مش عارف ايه ونسبه فيها ده بيديك فكره وبرده ده بالذات لو زاد قوي بيبقى مش مش واضح تمام انت انا لما اجي دلوقتي نفس الكلام ده مش ممكن اعمله بالبارشارت مم. باي انت هتشوف لا هنا الاختيار اختيارك بس انتين هيبو صح مفهومة دي أولاد؟ بالبارشات او لا يا انت تقول بالبارشارت او او بالبارشارت دي زي دي مفيش مشكلة فيه صح بس انت بشوف انا اللي هيكون اوضع تمام زي مثلا انا عايزة مثلا ايه آه, آه, اه باي شارت للنتيجة قد ايه جابوا ايروسفور قد ايه جابوا ايه وقدم ليا قد بس في, الـ في, الـ في, الـ في الـ زي ايه يا اولاد زي ما بنحش في الريتش اوف ديزيز معدل الاصابات معدل الانتشار وزاد ولا نقص المرتبط بمعدلات الوفيات وهكذا طيب زي كده الهيستوجرام فاكرين احنا كنا قلنا ايه على الهيستوجرام يا اولاد يعني احنا قلنا قبل كده وتفتكروا النورمال ديستريبيوشن كير يا أولاد. مش قلت ممكن نرسم النورمال ديستريبيوشن كير على على الهيستوجرام الفريكونس و مش فاكرين يا فاكرين ولا مش فاكرين ساعه كلها سنه يا دي قلنا هناخد نقطه في الميدوي في نيوري تيتر بالبول ونعمل صله في ذات فريكوينسي عليه النورمال yeah. صح ولا لا, لا؟ طب اوكي دلوقتي انتوا الهيستوجرام ده انا استخدمه في الايه عشان اريزنت ايه الكوانتيتي الكوانتيتي ده بتبقى حاجه كونتينوس زي الايدج جروب مثلا كويس الهاي جروب وهكذا ماشي يا ولاد ده الهيستوجرام لما باخد نقطه في وسط كل بار وبوصلها في اسمه ايه انا بقول في ريكونسيلغو لو عايزين نعدل بالمهاره دي على شايف ان دول مش متطابقين ها دي تخش في الكويز ولا ما تخش لا لا ماشي ادي تايم احنا هنقفل فينها ونحن لغاية في اليوم لغاية الهيبنوشي كالستاني داخلة ماشيس نتحول